محاولة اغتيال ابن العاص في الحبشة يبدو أن أحد الوثنيين من رفاق عمر بن العاص كان يراقبه أو رآه وهو يصافح جعفراً ويناجيه بطريقة تتحاشى العيون ودع عمرو جعفراً ومشى نحو مقر إقامته مشى عبر شوارع الحبشة الساكنة إلا من حفيف شجرة أو دبيب داب وصل ابن العاص إلى البيت وفتح الباب فإذا به يرتطم بالأرض بشدة هجم عليه رفاقه فطرحوه أرضا وهو في ذهول حاول المقاومة فأخذ بعضهم قماشا مخمليا ثم لفه حول رأسه ورقبته ليخنقه بدأ عمر يتلبط لا يرى ولا يتنفس فجمع طاقته وهو يشعر بالموت فأزاح القطيفة عن رأسه فحاولوا خنقه مراراً وهو يتلوى بينهم ويقاوم حتى تعرى تماماً وهو يصارعهم ثم تمكن من التخلص من قبضتهم والفرار من الدار ظل يركض ويركض عارياً في الشوارع حتى رأى امرأة تضع وشاحا على رأسها فانتزعه منها بسرعة ولفه على خصره واتزر به والمرأة مذهولة تصرخ متعجبة من جرأته وتقول كذا فالتفت إليها وهو يهرول وهتف كذا. ظل عمر يركض ويتلفت وأنفاسه تعلو ودقات قلبه تزداد خشية أن يدركه أصحابه ولم تتوقف قدماه إلا عند باب جعفر بن أبي طالب توقف يلتقط أنفاسه وبقايا حياته ثم طرق الباب فخرج جعفر وحدق بعمر مستغربا هيئته ولباسه وشعره وتقطع أنفاسه فقال ما شأنك فقال عمر ما هو إلا أن أتيت أصحابي فكأنما شهدوني وإياك فما سألوني عن شيء حتى طرحوا على وجهي قطيفة غموني بها وذهبوا بكل شيء من الدنيا حولي وما ترى علي إلا قناع حبشية أخذته من رأسها طمأنه جعفر وقال انطلق فانطلق الرجلان نحو قصر الملك ولما صار أمامه هتف جعفر بالحراس ائذنوا لحزب الله فجاء الحاجب فقال إن الملك مع أهله فقال استأذن لي عليه فاستأذن له عليه وكان النجاشي قد أصدر أمرا بعدم منع جعفر من الدخول مهما كانت الظروف فأذن له وأخبر جعفر الملك بمحاولة اغتيال عمر وسلب ماله فطلب منه الملك أن يكتب قائمة بكل ممتلكاته ثم أمر قوة بمصاحبته نحو رفاقه وقف الجند على الباب ثم بدأوا بإخراج كل ما كتبه حتى من ديله، فأخذ عمر متاعه والتحق بإخوته المهاجرين، وبقي معهم في ظل العدل النجاشي، الذي أصبح يستقبل المزيد من المهاجرين.